وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع, الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فأسعد بلقائكم اخوه الاسلام طلبه العلم سائل لله سبحانه وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومه وان يفتح علينا من خزائن العلم والفهم كما اساله سبحانه ان يلهمني رشدي وصوابي وان يجنبني الخطا والزلل برحمته وبفضله عباد الله نجعل الحصه الاولى بين المغرب والعشاء في التفسير كما سبق الاتفاق بعد والمسلمون عنده شروطهم وأقول إن هذه الحصة سوف تكون لتفسير سورة الكهف وذلك ابتداء نزولا على رغبة الكبير ورغبة الكبير ماذا طلب وأمر فليس منا من لم يوقر كبيرا فرغبة الكبير طلب وأمر وثانيا لأن سورة الكهف لها خصوصية في كتاب ربنا سبحانه وهذه الخصوصية ظاهرة مما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل فقال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة كما جاء في بعض الروايات التي حسنها الشيخ رحمه الله تعالى وإذا قيل الشيخ تصحيحا وتضعيفا فهو العلامة الألباني رحمه الله إذ هو نجم هذا العلم هذا الزمان حسنها الشيخ في كتاب صحيح الجامع من قرأ سوره الكهف في ليله الجمعه او يوم الجمعه فانت بهذا افدت فائده ان لك ان تقرا الكهف من ليله من مغرب من يوم الخميس الى مغرب ماذا يوم الجمعه لقوله من قرأ سوره الكهف في ليله الجمعه وهذه فائده عزيزه قال جعل الله له نورا ما بين الجمعتين اذن فسوره الكهف سوره فضل بل سوره الكهف سوره مداومه وملازمه للعبد في ماذا في اسبوعه بل انها السورة التي لها من الفضل فضل النجاة ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر ايات من سوره الكهف عصم فتنه ماذا الدجال وهي شر فتنة فما من نبي إلا وأنظر أمته الدجال الأعوى شوف حتى نوح عليه السلام أنظر قوم الدجال الأعوى نعم ولا يخرج الدجال حتى يزهل الناس عن ذكره كما جاء في بعض الأحاديث التي حسنها الشيخ كذلك فلا تزهلوا عن حديث ماذا الدجال عباد الله فإنه لا يخرج إلا أن يترك ذكره على المنابر كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه والدجال شر غائب ماذا؟ ينتظر لأن الدجال معه من الفتنة ما يتبعه الناس عليها أمما أمما وشعوبا شعوبا حتى أنه لا يدخل الخرية فما يخرج منها حتى يقول له الناس انت ربنا انت ربنا فإن معه من الفتنة ما فيه إحياء وإماتة بل ما فيه أنه يأمر السماء فتمتل بماذا؟ بإذن ربها والخرب والأرض الخربة والأرض الخربة على يديه فتنة تتحول إلى ماذا؟ إلى حدائق وبساتين وكل هذا ما تعلمون من خصائص ماذا؟ من خصائص ربوبية كل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في فتنة الدجال إنه لمن خصائص ربوبية فصورة الكهف صورة اليوم وسورة المستقبل صورة اليوم وسورة ماذا المستقبل ولكنها صورة المستقبل الصعب صورة المستقبل الصعب لست بحاجة في هذه العجالة المقدمة ان أدلل على فضل هذا العلم وشرفه ولكن لعلي أذكر مثالاً واحداً ابن عباس هو حبر ماذا؟ الأمة لماذا هو حبرها؟ وإمامها الأول أن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه ابن عباس صار نجم صار إمام الأمة بما كان علم له التأويل ونجم هذا العلم رضي الله عنه وأرضاه بما كان علم هذا العلم وهو التفسير ونجم هذا العلم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه كأن كل العلوم عالة عليه كأن كل العلوم عالة عليه ذاك العلم هو علم ماذا التفسير وصدق الشافعي إذ يقول كل العلوم سوى القران مجغلة الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين فطار الشافعي قدمه ذكرى على ما سواه من العلوم قال القران الا الحديث والا وجعل استثناء ليدل على انهما مرتبه بعده في الشرف ولئن يأخذ أحدكم إلى بيت من بيوت الله يتعلم آية أو آيتين يقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوما ويني وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس التفسير ولذا قال الصحابة ما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم عشر آيات إلا ماذا علمنا بما فيهن يعني من العمل لا يجاوزون العشر حفظا وتلاوه الا ان يعلموا ما فيهن وان يعملوا بما فيهن فحسبك ما ذكرت فضلا لهذا العلم فعض عليه بماذا بنواجزك والناس قد انصرفوا الى غيره من العلوم مما لا يغني ولا يفيد فقال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سوره الكاف مكية وعندما أقول مكية فإن المكية والمدنية باعتبار الزمان للمكان فمكي يعني نزل القرآن بماذا قبل الهجرة لأن العهد قبل الهجرة هو عهد مكي ومدني أي نزلت بعد ماذا؟ بعد الهجرة فمكي ومدني ليس باعتبار المكان وإنما هو باعتبار الزمان وهذا يعلم إما بالنص وقد نص ابن عباس, ابن عباس على أنها مكية إلا من آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه فانها نزلت في فقراء المسلمين لما جاءه المشركون يقولون يا محمد اتجلسنا الى جوار بلال وعمار وصهيب نحن نلبس مزررات اليمن وهؤلاء يلبسون جباب الصوف ان رائحه عراقهم تؤذينا اطردهم ارادوا للدعوه ان تكون ارستقراطيه والناس على طبقيه المال من قديم بحيث اذا تكلم الغني فهو صادق كل الصدق وقد يكون صادقا ولكن النظره الجاهليه القديمه تجعل منه صادقا ابدا واذا تكلم الفقير فهو كاذب كل الكذب وقد يكون كاذبا ولكن النظره الجاهليه القديمه تجعل من الفقير كاذبا أبدا ولو كان إيه؟ ولو كان صادقا ولذا صارت القاعدة عند الناس معك كذا فأنت تساوي كذا ومن هنا قال الفقير الفقيه شوف ان ترني أنا أقل منك مالا و ولد لماذا قال و ولد مع أن الأول قال أكثر منك مالا و نفر كأن الفقير لم يكن حوله إلا ماذا إلا الولد وذلك برابطة الدم ولكن الغني حوله كل الناس ولذا قال أكثر منك مالا وعزوه وعز نفرا وترانا نصنف الناس على هذا التصنيف ولما نظر إلى سري فتي قال ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع من يرد مثله وكأن القاعدة إذا جاءكم من تردون سيارته وعمارته فزوجوه وقال ما تقولون في هذا في فقير ضعيف متضاعف قالوا هذا حري إن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع فقال لهم ربي إن هذا الفقير خير من ملء الأرض من هذا إن هذا خير من ملء الأرض منه من هذا لا تزن الناس بما في جيوبهم وأبو هلال العسكري الإمام اللغوي يقول جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود ولخير في أمة تزل كرامهم ويعز نزلهم فيها ويسود ولخير في أمة تذل كرامهم ويعز نزلهم فيها ويسود فنزلت الآية تقول واصبر نفسك وتقول ولا تعد عيناك عنهم وبعض المفسرين يقرر أنها نزلت في عبد الله بن أم مكتوم لما ماذا؟ لما التفت عنه فقال له ولا تعدوه مع أن الاعراض بالوجه لم يكن ليراه عبد الله بن أم مكتوم لأنه ماذا؟ أعمى ولم يتركها الله له قال ولا تعد عيناك أيه عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولو صح تأويلا فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة ماذا المساكين. فهذه نزلت إما في عبد الله بن مكتوم وإما في فقراء المسلمين. أما السوره فقد نزلت بمكة جوابا على أسئلة سلاسة. وهذه الأصلة يهودية وثنية أو شركية وذلك لما ذهب المشركون إلى يهود فقالوا هذا محمد يدعي نبوة ويزعم وحيا فأخبرونا هل تجدون صفة محمد في كتابكم وهرب اليهود <تصفيق> هرب اليهود أحاد عن السؤال مع أن الله تعالى يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومن يخطئ ولده بل قال عبد الله بن سلام اني لفي شك في ولدي ما لست في شك من محمد صلى الله عليه وسلم فحاد اليهود عن الجواب ويقولون قديما الهرب نصف ماذا نصف الشجاعة حتى صار الهرب عند الناس كل, ليه؟ كل الشجاعة وتلك حيده كما فرعون يقول له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما فرعون ما بال القرون الأولى دخل فين في موضوع آخر تعمية على الكلام وهكذا تعلمون عباد الله هذه اسمه حيده شوف قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون او ينفعونكم او يضرون لا اجابه الا واحده نعم ام ايه ام لا فاجابوه كذلك ايه وجدنا اباءنا ها هذه اجابه هو يسال يسمعون قلوا نعم ينفعون قلوا لا لكن هذه حياد عن الجواب هذه حياد وهروب فقالوا لهم سالوا محمدا عن ثلاث ارايت الشرك واليهود على مائده واحده الشرك واليهود على مائده ايه على مائده واحده لتعلم حقيقه الكفر انه مله واحده وأنه يد ايه يد واحده فقالوا سلوا محمدا عن سلاس فإن أجابكم اليها فانه رسول وإن لم موجبكم اليها فانه متقول على الله فقالوا لهم سلوه عن الروح عن فتية زاهبوا في أول الدهر كان أمرهم عجبا عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني محدثكم غدا فاستلبث الوحي قيل لخمسة عشر يوما وقيل لأربعين يوما لا ينزل قران لماذا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم في ترقب والمرجفون قد أرجفوا ربك قد جافاك يا, يا محمد وقد خلاك فلماذا إذن وربكم حكيم الاولى ليقرر العقيدة أولا يا محمد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله مهما عظمت الثقة بربك يا محمد وثانيا ليجعلها للأمة ماذا فتنة من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه على عقبيه ممن ينقلب على عقبيه وصاحب الحق ليس في شك فيه بل يقول لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت وحدي كذا قال أبو سليمان الداراني كما خرج الدجال فخرج له الشاب واسمعوا معشر الشباب قال أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك أراك أعور والله تعالى لا يكون أعور صحيح؟ وانا لا اخطئ ما بين عينيك كافر هكذا كتب ثم كيف يكون الها على هذه الصفه اقعد قطط الشعر اعور احدى عينيه كانها عنب طافيه افلج الساقين الى اخره ما تكون الها انت انت الدجال فقتله واخذ يذهب بين نصفيه ذهابا وياب قال قم فقام حيا باذن الله والإحياء ولمات ماذا ربوبيه بل هي اخص خصائص الربوبيه الم يقل ابراهيم وهو يعرف بربي ربي الذي يحيي ويميت فقال له ما ازددت فيك الا يقينا انت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك ارايت الى ثبات الحق تتزلزل الارض تحت قدميك والحق ماذا لا يهتز والحق لا يهتز نعم فقال له أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحدث فاستلبس الوحي أربعين يوما إما لتقرير العقيدة أو إما لتكون فتنة لمن للناس ونزلت الآيات أقول الحمد لله الذي أنزل ما الحمد؟ والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبه وتعظيما وصف المحمود بالكمال محبه وإيه؟ وبهذا يفارق المدح فالمدح لا يكون محبه ولا تعظيما بل ترى المدح لا يكون الا لغايه رخيصه فهذا المتنبي وهو اشهر من مدح فكان يقول فواصد كافور عين زمانه فلماذا قال في كافور ما قال منه عين زمانه مع أنه يعلم من كافور ما لا يعلم غيره وقد قال له بعدها فلا ترجو الخير عند امرئ جرت يد النخاس في رأسه يقصد من هو هو كافور فلماذا مدحه ابتداء؟ قال له ان لم تنط بي ضيعه او ولايه فجودك يكسوني وفعلك يسلب يعني كان يريد ماذا ضيعه كان يريد ايه؟ ولايه ما مدحه ما مدحه محبه ولا تعظيما امثل كافور يعظم هو نفسه الذي قال لكافور من علم الاسود المغصي مكرمه آباؤه البيض أم اجداده السود لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد <تصفيق> ان العبيد لانجاس مناكيد عاد يقول في هذا لماذا لانه لم يعطيه ماذا ضيعته ولا ولايته فلا يمدحه محبه ولا إيه؟ هذا اول فرق ان ان الحمد يكون ماذا عن محبه وايه وتعظيم صحيح أما المدح فهو لا يكون إلا لغاية رخيصة من طلب دنيا ثانيا المدح لا يكون مدحا إلا أن يكون عن مبالغة شوف هو مدح لما فيه من إيه فلا فلا يكون مدحا إلا أن يكون عن مبالغه لكن الحمد مهما بلغت حمدا فأنت كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحس الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومن هنا حمد الإله نفسه لأنه لن يحمد الله تمام حمده إلا من؟ إلا الله ولذا قال له أول الحامدين وأعظم الحامدين ويرحمك الله قال له لا أحس الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك لكن المدح لا يكون إلا عن مبالغة أليس القائل يقول للمعز لدين الله الفاطمي العبيدي الشيعي وتكذب الألقاب فما هو بالمعز ولا أعز الله به دينه يوما من الدار قال له القائل شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك له وأنصارك الأنصار لا يكون مدحا إلا ماذا؟ إلا مبالغة وخروجا عن ماذا؟ عن حد ولذا أمرنا أن نحسل التراب في عين من؟ لأن المدحين كذابون لأن المدحين ماذا؟ كالزابون حتى ولو مدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام فباسم المدح كذبو أليس يقول له أحدهم شوف يا أكرم الخلق من لي ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ألم يقرأ في كتاب ربنا قال الله تعالى له قل قل يا محمد لو كنت أعلم الغير لا استكسرته وما السنية أليس قد قال لعائشة إن كنت بريئة فسو الله فلو كان يعلم غيبا لجزم ببراءة من وما ذهب يقول إن كنت بريئة فسو الله وإن كنت الممت بماذا بذنبنه ولذا لما دخل رجل عليه فأصابته رعدا لهون له عليك لا عليك أنا ابن امرأة كانت إيه؟ تأكل القديد تأكل القديد نعم لمحبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الولد والوالد والنفس صحيح؟ نعم لتوخيره بالعمل بسنته دقت أو جلت نعم للصلاة والسلام عليه كل ساعة خص يوم الجمعة أكسر علي من الصلاة في يوم له لكن أن يمدح فيقال له من علومك علم اللوح والقلم ها؟ ولذا لما أنشدت امرأة عنده نشيدا تقول وفينا رسول يعلم ما في غد لا كفى أسكتها الرسول لا محمد لا يعلم ما في غد وهؤلاء يتاغيرون بماذا بمحبته صلى الله عليه وسلم النصارى يحبون عيسى أم لا هل يشك أحد في محبة النصارى عيسى عليه السلام ولكن ماذا فعلوا بمحبة عيسى جعلوا منه ماذا؟ إله وشتم ربهم فزعموا له ماذا؟ ولد. الولد والحديث يقول شتمان ابن آدم عارف يعني إيه شتمان ابن آدم؟ أين شتم النصارى ربهم؟ لأنهم يقولون ماذا؟ الولد. طيب الولد يكون من من؟ أمين. من زوجة أمين. أو من؟ أما؟ أمين. أو من؟ ها؟ آه. والنصارى يقولون لا مريم زوجة ولا مريم ايه اما فلا تبقى مريم ايلا ماذا شوف الغبة ما الكفر ده غباء الكافر لا عقل ايه لا عقل لا ما لما تقول ان مريم لا هي زوجة ولا هي اما تبقى ايه مريم ها كأنهم يقولون عيسى ولد ايه سفاحة يا ويلهم يا ويلهم شوف الحديث اللي شتمني ومن هنا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولده أن دعوا للرحمن ولده فقال لها سكت محمد لا اعلم ما في غد وأحب عيسى فجعلوا منه ماذا إله صحيح ولذا أحب الرجل امرأته فبلغ في حبها ماذا العبودية تاعس عبد المرأة ما معنى تعيس عبد المره انها عبوديه الحب ولذا ما يم ما ينبغي ان يبلغ الانسان في الحب ولا المدح مبلغا يخرج به عن وسطيه وماذا واعتدال الحب كله ماذا لله هذا الحب الذي ينبغي ان يقوم عن مبالغه فاحمد ربك ما شئت ان احمد وصف ربك بكل ما يمكن ان تصف بماذا بالكمال واليه والجلال هذا هو الذي لا يقف عند ماذا عند غايه ولا ينتهي عند حد فلذا قال الحمد وجاب المصدر وحذف ان وجاءت الحمد مرفوع على الابتداء لافاده كمال الايه كمال الحمد واستغرق بالالف واللام كل انواع الايه المحامد اعيد الفائده اللغويه ثانيه الاولى الالف واللام لاستغراق جميع انواع المحامي. ثانيا جاءت مرفوعه لان الرفع ابلغ من اليه من النصب ولذا لما سلموا على ابراهيم قالوا سلاما قال ابراهيم ماذا سلام ليجيبهم بتحيه ماذا ها احسن من تحيتهم لانهم قالوا سلاما منصوب سلاما فقال ابراهيم سلام مرفوعة هكذا ليكون ذلك ايه ابلغ في التحيه كما امرنا الله فحيوا بماذا باحسن منه ثالثا انه حذف ان ورفع الحمد على الابتداء ليستغرق بذلك كل انواع المهامد اعظمها وكل وعمومها يبقى ثانيا الحمد تعلمون عباد الله تمام يفارق المدح في ان المدح لا يكون الا عن عن غاية لا يكون إلا فيه مبالغة ولذا قال لنا لا تطرون ما أطرت النصارى ابن مريم إن شئتم أن تقولوا فقولوا عبد الله ورسوله هذا ثانيه في مفارقة الحمد ماذا المتح واضح ثالثا أن الحمد محمود شرعا وأن المتح مذموم شرعا وقد جاء زم المدح في قوله احث في عين المدحين ماذا التراب ولما وجد رجلا يمدح رجلا قال له قطعت عنق من عنق أخيك وهلك اليهود بالمدح الكاذب الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله ماذا الكذب وكفى به اثما مبين لأن اليهود عاشوا في المتح الكاذب نحن شعب الله ماذا المختار نحن أبناء الله وأحباؤه فجاءهم الجواب قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن إيه؟ ممن خلق إذن فالحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وإيه وتعظيمة ولذا الحمد لا يكون الا لله لذلك قال في الايه الحمد لله لام هنا لام ايش لام اختصاص فلا يحمد الا الله ولذا جاء في حادثه الافق لما نزلت براءتها من السماء قال اي عائشه قد براك الله فقالت امها قومي يا ابنتي لمن لرسول الله بينك وبين زوجك شهر من الجفاء فقومي اليه فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله, الله. الذي تولى براءتي هذه تقولها في وجه من؟ ها؟ في وجه رسول الله أرأيت إلى التوحيد؟ ورسول الله لا يغضب عليها أن تقول ما تقول لأنه ما جاء إلى الدنيا إلا ليعلمنا ماذا؟ التوحيد وأن الحمد لمن؟ لله وحده فلذا قالت الآية الحمد لله واللام لام, لام الاختصاص الحمد لله الذي أنزل قوله تعالى لله وأصل الكلمة لغة من أليها يأله مألوها وهو المعبود فاسمه الله لأنه هو ماذا هو المعبود سبحانه وتعالى وقال ابن القيم والمعبود يعني المألوه والمعبود وزنا وإيه؟ ومعنى خلافا لمن زعم أن الله هو اسم جامد أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة ما معنى هذا شوف لما قال اللهم أنت السلام ومنك السلام. آه. انت السلام منك السلام فكأن اسمك يا ربي صدق فيك صحيح وهذا هو شرف الاسم أن يصدق الاسم على من على المسمى صحيح وهذه معنى الأسماء المشتقة كانت أسماء الله حسنا لما ك... لما ماذا لما تشتق هذه الأسماء الحسنى من صفات ماذا من صفات كمال ولذا كذب آخرون فقالوا سميع بلا إيه؟ ينفع, ينفع لا يكون كمالا هذا صحيح لا يكون ايه كمالا هذا بل انه زم ان لا يكون الاسم ايه على المسمى بل انه زم ان تكون الاسماء جامده فالاسماء الحسنى لانها مشتقه من صفات اليه الكمال فلذا اسموه السلام لانه سبحانه وتعالى السلام الذي سلم من النقائص والعيوب اسموه السلام الذي ترجى منه السلامه فسلم عباده من عقوبته صحيح وانا هو السلام والدليل ان نجلس الان سالمين في انفسنا سالمين في اموالنا سالمين في اهلينا سالمين في اولادنا لان ربنا هو من السلام فاذا اسماء الله حسنا لانها اشتقت من صفات ماذا من صفات كمال اما الاسم الجامد فلا يكون نسما حسنا يعني ايه الاسم الجامد اللي مالوش اشتقاق ما تقول جدار مشتق من ايه مالوش اشتقاق صحيح لكن لما تقول محمد واشتق من الحمد صار بذلك الاسم ماذا حسنا ثم زاد حسنه بمن طبق على صاحبه فكان اعظم الناس ايه حمدا لربه ولذا هو هو الذي يلهم يوم القيامة من المحامد ما لا يلهم غيره من الأنبياء لأنه كان أحمد الناس لمن؟ لربه في الدنيا فألهم الحمد يوم القيامة ويقول له قم يا محمد سل تعطى عند عندئذ يكون الاسم ماذا؟ حسنا عندئذ يكون الاسم حسنا الحمد لله الذي أنزل قوله أنزل في إشارة إلى ماذا؟ إلى علو ربنا ففي ماذا ينازع أقوام؟ وقد جاءتهم رأى لما قال له معاوي بن أبي الحكم السلمي لي غارية طرع غنما بين أحد والجوانية فصط الزئب يوما على غنمي وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ولكني سكقتها إيه؟ سكى ضرب غارية فليسمع فلتسمع منظمات حقوق الإيه؟ الإنسان مخترع هذا الزمان والرسول صلى الله عليه وسلم شوف ينصب نفسه لماذا لحق من قارئ اللهاتها وعظم ذلك عليه على معاوية أنه ماذا شوف رسول الله ينصب نفسه لحق جارئه لطمة على ماذا على وجهها شوف هذا الذي جعل أبا هريرة لما يرى من حق العبيد في دولة الإسلام يقول لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا أبو هريرة يرجوها أن تمنيت ان أكون عبدا إيه؟ عبدا أنه يتهم الإسلام لك دين العبيد أمريكا هذه من الذي حولها من أرض قفر إلى أكبر منتج للقمح في العالم حتى صارت تلقيه في الماء أليسهم العبيد الذين كانوا يستخدمون من أفريقيا بأبشع الأساليب وقصة روتس التي كتب أليكسي هيلي فضحت حقيقة السودفين في أمريكا وكيف عزبوا ثم تنكرت لهم أمريكا بعد ذلك وروسيا لم تكن خيرا حالا ده روسيا كانت العبيد في روسيا مأساء أخرى يكفي أن أشير إلى قانون الروسي يعطي السيد حق الليلة الأولى على مملوكه عرف يعني حق الليلة الأولى إذا تزوج المملوك امرأة لا يقربها حتى ماذا يعاشرها السيد ومأساة أخرى عند اليونان واليونان مدنية طاغية وقصة سبارتاكوس قبل سبعين سنة من الميلاد شاهد على مأساة ليه العبيد ولكن شرف العبيد في ديننا يقول عمر أبو بكر سيدنا ما ننازع في هذا هو سيد الجميع ولكن أن يقول عمر وأعتق سيدنا ومن سيدنا هنا إنه بلال عمر يقول في بلال ماذا فرأيت إذا قالها عمر ولذا لما جاء عمر وقابل نصرا الخزاعي في الطريق بعسفان قال له استخلفت من على مكة قال له استخلفت ابن ابي ابزي ويقال ابزي قال له من ابن ابي ابزي هذا قال له مولى من موالينا مولى عمر يقول استخلفت على مكه مولى قال له عالم بكتاب الله قارئ لكتاب الله عالم بالفراائض قال له ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام العبد في دوله الاسلام صار ماذا امير مك امير ايه أمير مكة شوف المؤمن فلما جاءت المرأة قال لها أنا من قال لها أين الله قالت في السماء قال أنا من قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة ارايت إلى شرف العلم بالله جعل أعطاها شهادة العتق بشرف العلم بمن بالله شوف لما علمت صفه من صفات ربها امنت بها كل الايمان استحقت شهاده له العتق والنجاه من الرق ارايت ثانيه سالها اين الله كانها اعظم المسائل ماذا علما بالله ان تعلم ماذا وهذه مساله لا يعلمها كثيرون كثيرون كثيرون وعجبا يحملون من ارقى الشهادات واليه وقد قابلت يوما من الدهر أحدهم يقول لي انت ازاي بتقول الجارية قالت له في السماء دي كانت خرصه الجارية كانت ايه تقول له حضرتك كنت مدير معهد الصم والبكم في المدينة النبوية ممو الامام مسلم يروينا قالت في السماء وصدقوا الامامة ومصدقوا كأنت يقول لي انت عايز تقول في السماء يعني السماء تحيط به تقول له يعني ربك لما قال قل سيروا في الارض قال لك كن دوده تمشي في باطن الأرض وتحيط بك الأرض ولا سيروا في الأرض يعني على الإيه؟ كذلك لما نقول في السماء لا نعني في داخل السماء ولا أصلب في جزوع النخ هيفتح الجزوع دخلهم ولا على جزوع النخ على جزوع وياتي بآيا انني معكم ما قال أسمع معكم بماذا بسمع ببصر لكن ان يقول ايه شوف انزل يبقى هو في السماء اليه يصعد الكلم يبقى هو في السماء والعمل الصالح يبقى هو في السماء انت لما تقول يا رب اين تتجه بقلبك ولذلك جلس الاميدي يقول لهم والله مش عارف في كل مكان فقال له رجل واسمه الهمداني قال يا امام قل لي بربك تقول الله في كل مكان فماذا افعل أنا في الضرورة التي في قلبي كلما قلت يا الله اتجه قلبي إلى ماذا حد يقول يا الله كده اتجه قلبه وراء فرح ضرب رأسه له وقال حيرني الهمداني حيرني يعني أعطاه جواب الفطرة فرعون لما أراد أن يطلب إله موسى اين طلب إياه أمان ابن لي صرحا لعلي اسباب له موسى قال له ربي في السماء كأن مسألة مقررة بداهة أن الله لا يكون إلا فين في علو في السماء ولذا قال العبسي عمتر يا عبل أين من المنية مهرب إذا كان ربي في السماء قضاها شوف يعني أمر أقر به الوثنيون الوثنيون والجحدة المشركون فينازع فيه مسلم هذه الأيام ينازع فيه مسلم ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم الثلث الأخير كل ليلة ينزل والنزول لا يكون إلا من إشارة إلى العلو ولكن لا تسأل كيف استوى ولا تسأل كيف, إيه؟ كيف ينزل حتى قال مجرم أسيم لما قيل له الرحمن وعلى العرش استوى قال وددت لو اني حككت هذه الايه من كتاب الله وددت لو أني حككت هذه قوله الحمد لله الذي انزل على عبده قوله على عبده هكذا والهاء هاء الضمير فاضافه اليه وكل الخلق ماذا عباده ولكن هذه الاضافه اضافه إيه تشريف كانه يعزي بها نبيه لما انقطع الوحي أربعين يوما قال يا محمد أنت عبده أنت أعظم عباده أنت كل عباده يا محمد فكانه لما نداه بهذه الصفة صفة العبودية ماذا؟ أراد بذلك أن يثبت أمرين تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته زي ما ألف سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه إذ ابتلى إبراهيم ربه رب إبراهيم أو رب العالمين أو إذ ابتلى إبراهيم الله لكن لما نسى لما أضافه أضاف إبراهيم إلى الضمير ضمير ربوبية أراد بذلك التشريف والإيه والتفضيل واضح ثانيا في قوله عبده معنى مهم وهو مطلق العبودية اشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا أفضل عباده خيره عبادي فمن أراد أن يحقق العبودية فلا سبيل له إلا بماذا بالتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم يبقى لا للبدعة الحسنة صحيح لا للبدعة الحسنة ما لم يفعلها رسوله ما لم يفعلها رسول الله لأنك لن تكون عابدا إلا كما أشارت الآية هو عبده فلا تكون عبدا إلا من ماذا إلا به صلى الله عليه وسلم بما تتأسى بما تقتدي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قوله الكتاب مطلق الكتاب كأن القرآن هو كل الكتاب لماذا لأنه ليس مثله إيه؟ كتاب ولأنه ليس قبله كتاب بما هيمن على كل الايه ولذا لما أمسك عمر صحيفة أهل الكتاب قال له أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب ما حاجتك إلى هذا الكتاب وقد نزل القرآن مهيمن عليه؟, عليه فقال له لو أن أخي موسى حي ما وسعه إلا إيه؟ يبقى لذلك جاءت الآية تقول الكتاب يعني مطلق الكتاب فقوله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب فيه فائده ثالثه وصف القران بانه مطلق الكتاب فيه اشاره الى فضله على سائر ماذا الكتاب او كانه حوى علم كل كتاب ولذا قال يتلو صحفا مطهره فيها كتب مع ان الكتب تتالف من صحف لكن الامر بالنسبه للقران يختلف فالصفحه تؤلف عليها ماذا كتب ولو قلت من موضع هذا ان نصف الثقافه العالميه قامت على القران ما أبعد لو أن نظرنا الى الكتب التي الفت في تاريخ البشريه فنصفها تقريبا الف على ماذا على القران تفسيرا ولغه واحكاما واسبابا لنزوله الى اخره إذا كان واحد زي ابن الجوز ولا كتبت بيدي سلسة ألاف مجلده مقلدة وابن جرير الطبري تفسيره لو كتب لبلغ ثلاثين ألف ورقة ده كتاب واحد لإمام واحد يبقى أنا ما ابعدت لما قلت نصف العلم نصف الثقافة البشرية قامت على ماذا؟ على القرآن فلذا قوله الكتاب يعني مطلق كتاب وفي هذا فائدة أخرى في فضل سوره ماذا الكهف لانه اشار الى نزول الكتاب جمله في سوره الكهف كان سوره الكهف هي ماذا هي الكتاب كمثال قال في سوره النور الحمد قال في سوره النور سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها نص في صدرها على التنزيل مرتين وذكر الفرضيه فخصت سوره النور لأنه لم تذكر الفضلي الفرضية في صدر سورة إنما قال إن الذي فرض عليك قرآن إلا في سورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا في سورة النور فنص على الفرضية في صدرها اشار إلى ماذا؟ إلى فرضية أحكامها على وجه خصوص لأن سورة أحكام تعلم حتى الطفل كيف يستأذن ويدخل فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما؟ تأذن الذين من قبل تعلم المرأة كيف تمشي في طريق وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينه تعلم الرجل كيف يأكل فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو تعلم المرأة كيف تلبس وليضربن بخمرهن على جيوبهن تعلم المرأة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ثم نص على التنزيل مرتين لانها نزلت ببراءه من ام المؤمنين إيه؟ عائشه رضي الله عنها فكان فضلها وشرفها فيه في صدرها مما نص على التنزيل مرتين والفرضية وكذلك هاهنا لما نص على تنزيل الكتاب كله في صدر سوره الكهف اشار الى شرفها عن ماذا عن سائر صور كتاب الحمد لله هذا خبر ام انشاء ما الفرق بين الخبر والانشاء الخبر للشيء الذي وقع والانشاء لطلب ماذا ما يقع كما لو قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن هذا طلب صح لما قال يوسف تزرعون سبع سنين هذا طلب والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا ولكن هذه الثلاثة اخبار اخبار جاءت لايه في سوره ايه او طلب جاء في سوره خبر طب لماذا ياتي الخبر لافاده الطلب كانه خبر مستقر في الاذهان لا يحتاج الى طلب خاص لان دي مسألة مش عايزه إيه مش عايزة تنصيص فلذلك جاءت الايه هنا خبرا الحمد لله وباراده الطلب يعني ان تحمد الله سبحانه وتعالى ان ايه ان تحمد الله ولكن جاء الطلب هنا في سورة خبر لأنه أمر متقرر أن هذا أمر يحمد الله عليه وفحلا كيف لا يحمد الله على كتابه إذا كان الحرف منه قراءة بماذا؟ بعشر والحسن عند ربنا جزاء بماذا؟ بعشر فكيف لا يحمد على كتاب حرفه بماذا؟ بمئة بمئة جزاء وحسنة بمئة جزاء وحسنة أين تجد هذا في كتاب كتاب يقرأ يقرأه كل قارئ كتاب يقرأ يقرأه كل, إيه؟ كل قارئ ويستمع إليه كل سامع صحيح فأين هذا في كل كتاب اكثر النظاره يسمع الإنجيل لا يفهم إيه؟ شيئا لأن لغته غير له غير اللغة لغته غير له اللغة صحيح كتاب يحمد الله عليه لأنه ليس في هذا الكتاب من تناقضيه واحد شوف اللي في آخر السورة إيه؟ في آخر الآية ولم يجعل له إيه؟ <تصفيق> نعم طبعا ولذلك كل محاولة للنيل من القرآن فيها محاولة بائسة من يدعي فيه تعارضا وماذا واختلافا كما قالت الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو ويا ويل الذين يقرؤون الإنجيل او التوراه من كتاب يقول لهم في الاصحاح السادس يا بطرس انت صخرتي وعليك ابن كنيستي ما حللته في الارض فانا احله في السماء وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء واعطيك مفاتيح ملكوت السماء فتجد في نفسك تعظيما لمن لبطرس فترجو ان يتبطرس الوجود كله فإذا بك تق يعني هي ورقه واحده فيأتيك الإصحاح السام يا بطرس أنت شيطان أنت معثرة أهكذا يقول إله هكذا يقول إله أنت معثرة لي لأنك تعمل للناس ولا تعمل لرب لي لرب الناس كتاب بلغ من أمر الناس في أنهم يستحون حتى من قراءته وتلاوته ونشيد الإنشاد خبر صادق على ما أقول نشيد الانشاد ذلك السفر الفضيحة لا أقول في تاريخ الكتب السماوية ولكن في تاريخ الكتب البشرية كلها بما يصف ماذا المرأة بما لا يستطيع أقزر شاعر على عينه قبان نظار أن يصفها بمثل ما وصفها الكتاب المقدس وتسمي هذا كتابا وتنسبه بعد ذلك لمن لله تنزيلا فيحمد يحمد على هذا الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيه؟ عوجا قيما لماذا لم يقل مستقيما ما الفرق بين قيما ومستقيما المستقيم هو المستقيم هو المستقيم ظاهرا ولا يلزم من استقام ظاهرا ان يستقيم ايه باطنا لكن لما قال قيما اشار الى ماذا الى الاستقامه ظاهرا وايه وباطنا فلذا لا يتطرق اليه هذا الكتاب العوج في حرف حتى من حروفه وانا اقول من موضعي هذا لو رفعت حرفا من كتاب الله بل لو غيرت شكل كلمه شوف فانه لا يستقيم لك هذا الكتاب لو بدلت حرفا بحرف شوف عينا يشرب ما قالش منها لي طبيعي يشرب يشرب من لكن لئلا يشرب بها لكن الشيء الذي تشرب منه مصيره الى ماذا ها فنة. الى فناء وهل عين الجنه تنفد هل عين الجنه تفنى فلذا قال عين ايه يشرب بها لانها لا تفنى ما عندكم ينفد ما عند الله إيه؟ لان الفناء عذاب ولا تستدركه بالطلب لو واحد شرب كوبايه شاي كده فقل لهم هاتوا لي واحده تانية. عبال ما تيجي الثانيه يبقى فيها ايه عذاب وعيت قولي صحيح فعمال ما ديك الثانيه بيبقى فيها عذاب انتظار الطلب فلذلك لك عينا يشرب ايه فكل ما تنقص ايه تستكمل تستكمل حتى لا تعيش في ماذا في تشوف ايه او في عذاب ايه الطلب ولذا قال في الايه الاخرى قدروها تنتهي عندما تنتهي رغبتك فيها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر طب ليه بدأ بالنظارة قبل البشارة في الأولى أن يقدم البشارة على النظارة إنما قدم النظارة على البشارة لأنه يخاطب أقواماً صحيح هؤلاء الأقوام النظارة في حقهم أولى من البشارة وهذا بقى ما ينبغي أن يتعلمه داعية أين يضع البشر وين يضع إليه؟ لأن الدعوة ضائعة ما بين داعية خوفنا أبداً وداعية طمأننا أبداً فلا هم على لغة القرآن التي تقول نبِّي عبادي أني أنا وأن عذابي ينبغي أن نتلو القرآن هكذا لكن أن نتلو نبِّي عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله أكبر عندئذ يذهب الناس إلى إرجاء لا يخرجون منه إلا بصعقة يوم القيام أما أن تقرأ وتبدأ هكذا أن عذابي هو العذاب الأليم فعندئذ يصيب الناس يأس صحيح وهذا اليأس يزرع في قلوبهم ماذا؟ قنوطا من رحمة من؟ رب العالمين وإنما الإسلام لا إلى كل الرجاء ولا إلى كل القوف أو القنوط ولذا قيل من عبد الله بالرجاء فهو, فهو مرجئ ومن عبد الله بالخوف فهو حروري وإنما المؤمن يعبده بالخوف ولذا قال للشاب يموت كيف تجدك هذه الساعة قال ارجو الله واخشى ذنوبي قال ما اجتمع في قلب عبد إلا دخل ماذا الجنة في هذا الموضع فاياك أن تعيش في رجاء كما عاش اليهود والنصارى في رجاء نحن ابناء الله وإيه؟ وأحباؤه وياك أن تقنت من رحمة ربك شوف ما قنت رجل رجلا فقال والله لا يغفر الله إيه؟ لك فلا أفلح الأولون وقيل لهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم ولأفلح الثاني وقد أدخله الله النار فلذا قال لينذر وبعدها قال يبشر ولكن حين تكون النظاره ماذا اولا ان يكون الموضع موضعه موضع, موضع نظاره فلذا قال لينذر لانهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون حدثنا عن الروح حدثنا عن كذا فجاءوا مشككين جاءوا معاندين عندئذ تقول لهم يبشر ولا تقول لهم ينذر ينذر فلذا قدم النزار لينزر باسا شديدا من لدنه وللحديث بقيه في اسبوعنا المقبل وان شاء الله تعالى وبعد العشاء نجلس للدرس الاسبوعي في شرح